ما شاكروا وإما كفروا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلاله وسيرة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 111. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 112. 119. وكان خاف من ربنا يوما عبوسا قم 110. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 111. بما صبروا جنة وحريرا 116. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 117. ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا 118. ويقاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قددروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 عليهم ثياب سادس خضروا واستبرقوا وحلوا أساير من فيض وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ 116. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 117. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 118. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 119. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا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 119. وإن يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما